لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالكسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ مِنْهُمْ مهتد, مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اذ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَمَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ قِيَامَتِهَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَذَّابُونَ يَا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اِنِّي مَنَّ بِرَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَن يُرْسِلَ رَسُولَهُ يُفْكِكُكُمْ مِنَ الرَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ, غفور رحيم والله غفور رحيم للا لا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله لان لا علم اهل الكتاب